إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِفَتِهِ تَبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد الموض وتبغ فيها هذه لعنتوا ويوم القيامه بسرف دو ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَا بَمَا ظُنَّتْ عَنْهُمْ آلِهَةٌ ۚ تُغْرِمُ أُرِّيَ الَّتِي يَدْعُونَ من وَمَا زَادُهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبَ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذُ إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عنه ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لِلنَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمُ الْمَشْهُودِ وَمَا يرؤ الا ل ا ج ا ل م ع د و ن يوما ياتي لا تكلم نفس الا باذنى ف شكي وسعيد فأما الذين شقوا ففي الناس خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ نُبُوءَكَ فَعَ